Woo! Mm -hmm. نسيت نفسك قوي لو قسي القلب وقوي لسه في رحمن رحيم بابه مفتوح لك قوي لو بيبان قلبك حجر لو شبابك راح هدر وكل شيء فيك انكسر لو عصيت بلاش قوي محتاجني ارجع لي وبين ايديه ابكي قوي اسكت لي القلب القوي بحتاجي لي لي وبين ايدي ابكي قوي كل شيء في أوله يبقى صعب نكمله بس لو نتحمله بالإيمان حيهن أوي وكل ذنب بنعمله يهون علينا نعمله والعهد ننسى نكمله وعربنا نبعد نبعده محتاجيلي محتاج لي وبين ايدي ابكي قوي اسكت لي واترك قافي القلب يا القلب الأوي. ما في ذا قيد لي إرجائي لي وبنده بك. إسقدي واترق في. يا حنّي القلب الأوي. νείσεις نفسك قوي لو αν